افترى على الله كذبا ام به جن بل للذين لا يؤمنون بالاخره في العذاب والضلال البعيد افلم يروا الا ما بين ايديهم وما خلفهم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 وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوْبِي بِمَعَهُ وَالطَّيْرِ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ انِعْمَلْ صَالِحَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَن أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ سَعِيرٍ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ حَارِثٍ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ ۖ ظَلَمَ مَا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَدَدًّا لَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَاءً الارض تاكل من ساثه فلما خرت بينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين